112. إنه لقرآن كريم 113. في كتاب مكنون 114. لا يمسه إلا المطهرون 115. تنزيل من رب العالمين 116. أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون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 122. فنزل من حميم 123. وتصلية جحيم 124. إن هذا لهو حق اليقين 125. فسبح باسم ربك العظيم 126. بسم الله الرحمن الرحيم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 وهو ذو كل شيء عليم